بسم الله الرحمن الرحيم سبح من الله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم هو الذي أفضل الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم من أول الحسن ما ظلنتم أن يطلبوا أن وظلوا أنهم ما يعتهم تكونهم من الله فأتاهم الله إن أيت لم نحتفظوا وقضب في قنوبهم الرحب يقربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتدوا يا أولي الأرصار. ولولا أن تجب الله عليهم لدلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآبرة في عذاب النار ذلك بأنهم ساقوا الله إلا هبت إن الله ما قطعتم من أو قائمة على وما أتا الله على رتوله منهم فما أوجدتم عليه من طير ولا رتاب فما أوجدتم عليه من طير ولا رباب. ولكن الله يسدف رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير ما الله على رسوله من أهل القراب والله والرسول والذي القربى واليتامى والمساكين والبن السبيل كي لا يكون جودة بين الأضياء منكم وما آتاكم الرسول فطروه وما نهاتم عنه فانكهوا واتقوا الله ان الله شديد العقاب للبقراء المهاجرين الذين مخرجوا من ديائهم وأموالهم لبتغون فضلا من الله ورقوانا وينظرون الله ورحوله كلا هم الصادحون والذين تبوا الغار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر ليهم, يحبون من هاجر ليهم ولا يجبون في قلوبهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على, على أنفسهم ولو كان بهم خطافة ومن يوقش حنكه فالذلك هم المفلحون ومن يقولون وقت نوح لنا يقولون وقت نوح لنا وللساني الذين تبقون في المال ولا تجعل في قلوبنا من الذين امن ولا تجعل في قلوبنا من الذين امن وقتنا الَّذِينَ تبقوا الرحيم فلم ترى الذين يقولون لكسرانهم الذين كفروا من أهل يقولون لإخوانهم الذين تقروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنقردن معكم ولا نجيل فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لمن ثمنكم والله يشهد إنهم لكابرون فإن أخرجون لا يقردون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصرهم لنقللن ثم لا ينصرون لأنتم في ضدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفضلون لا يقاتلونكم جميعا إلا بيطرا محصلة من الله بينهم شديد تحتبهم جميعا وقضوبهم شتى بأنهم لا يحكمون فمثل الذين من قبلهم طيبا داقوا وبال أمرهم ولهم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكبر فلما كبر قال إني بريء منك إني أقاب الله رب العالمين فكان عاطبتهما أنهما في النار طالدين فيها وذلك جزاء الظالمين يا أيها الذين آمنوا اشتقوا الله ولكن انظرنا فيما قد تمتغ بهم فتقوا الله إن الله قبيل بما تعملون ولا تقوموا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاتحون أصحاب النار الجنة أصحاب الجنة هم لو القرآن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 وَاللَّهُ الله القالب الثالث المصور له الحسنى له ما في السماوات والأرض وهو